الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم بإحسان الى يوم الدين اما بعد ففي الليله الماضيه قرأ امامنا في صراط المغرب اخر سوره البقره واخر سوره النحل وذكرنا ان التي ذكرها التي قرأها مهم جدا وتكلمنا على آخر صورة البقرة بما تيسر، وذكرنا ما من الله به على عباده فيما يتعلق بالأوامر وفيما يتعلق بالنواهي. فما هو الذي فما هو الذي ذكره الله تعالى فيما يتعلق بالأوامر؟ تفضل. وقوله تعالى. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها هذا واحد فيما يتعلق بالنواهي وقوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا أو أخطأنا بارك الله ذكرنا أنه يؤخذ من الجملة الأولى قاعدة مهمة فيما يتعلق بالواجبات فما هي أما حضرت من يعرف فضل أن الواجبات تسقط عن العاجز، فإن كان لها بدل أتى بالبدل وإن لم يكن لها بدل سقط. بارك الله فيه طيب من الواجبات التي تسقط بالعجز ولها بدل يحتاج مثال؟ المثال زهار طيب نعم كفار الزهار. يجب فإن لم يجد فإن لم يستطع بارك الله فيك هل يصح ان نمثل في الطهاره يجب الماء فان لم يجد فالتراب التيمم فان لم يجد صلى ولو بلا وضوء ولا تيمم لأن الواجبات تسقط بالعكس وهذه قاعده ليست من رأي فلان وفلان ولا من فكر فلان وفلان ولكنها من رب العالمين الذي قال في كتابه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فهذه عبادته يسقط الله عز وجل عن عباده ما لا يستطيعون أما في النواهي فالقاعدة فيها نهرت من فضل. نعم أن الجاهل والناس يسقط عنه نثم وما يترتب عليه على الفعل من فديه أو كفاره فإنه يسقط عنه طيب ولهذا أيضا قواعد أمثال كثيرة لو تكلم الإنسان في صلاته جاهلا بتحريم الكلام لما حكم صلاته فضل صلاته صحيحة ان شاء الله ما الذي جاء بها لا لا ما هو قصد انا اريد ان اناقشك بكلمة ان شاء الله لان هذا يفيد انك لم تجز نحدث ان شاء الله طيب هل هل عندك دليل لهذا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن مثلك. لا يا أخي. نريد دليلا خاصا في هذه المسألة. هات معي معي أنا. أحسنتم. دارك الله فيك. رجل دخل في الصلاة فسمع آخر حين عطس قال الحمد لله. قال له يرحمك الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل الذي يتكلم إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس إنما هي التسليح والتكبير وقراءة القرآن أو كما قال ولما مره بالإعادة بقي علينا شيء لم تدل عليه الآية و... وربما يوخذنا الآية كما سنبين وهو الإكراه إذا أكره الإنسان على فعل محرم فهل يترتب على هذا الفعل اسم او فديه او كفاره الجواب لا لا يترتب دليل هذا قول الله تبارك وتعالى في القران الكريم من كفر بالله من بعد ايمانه الا من اكله وقلبه مطمئن بالايمان ولكن من شرح بالكفر صدرا فعليه غضب من الله ولهم عذاب عظيم فاذا كان الرجل لا يؤاخذ في الاكراه على الكفر وهو أعظم المعاصي فعدم مؤاخذته في الاكراه على ما دونه إيش من باب أو لا على أنه جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم إن الله تجاوز عن أمة الخطا والنسيان وما وما السكره عليه وبناء على هذه القاعدة الثالثة وهي سقوط الإثم والفديه والكفارة في الاكراه تنام على ذلك، لو أن الرجل أكره زوجته ويصاينة، فجمعها، فهل يفسد صومها؟ الأخ قل. توصر. توصر. نعم، لا يفسد، وهل عليه كفارة؟ أفسح بالجواب ليس عليها كفارة طيب استرح ليس عليها كفارة لأنها مكرهة وهكذا أيضا لو أكرهها على ذلك وهي في حج أو عمره فإنه ليس عليها فدية وليس عليها إثل للقاعدة التي ذكرناها والتي أخذناها من كلام الرب عز وجل ربما يؤخذ هذا أي سقوط الإثل والكفارة والفدية من قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لأن المكره لا يستطيع أن يتخلص ولهذا لو أكرهه من يتمكن من دفع إكراهه فإنه يترتب عليه الحكم ما تقولون في رجل أجبرته زوجته على أن يطلقها وقالت إما أن تطلق وإما أن تقتل نفسها فطلق هل يقع الطلاق أو لا لا يقع الطلاق لأنه لأنه مكرة ليش إذا يقع الطلاق إذا لم يكن مكرة وقع الطلاق أسأل الآن هل يقع الطلاق أولى فقلت لا ثم لما أردنا أن نعلل هذا الحكم الصادر منك بأنها مكرهة قلت ليست مكرهة أبعن مكره قلت ليست مكرهة فما تقول الآن صار الحكم العلة متناقضان أو متناقضين على الأصحي أنا ما أقول لا سلو قومه لكن الرجل الآن لما قال زوجته إن لم تطلقني قتلت نفسها وهي قادرة على أن تمت هذا السكين بيدها فطلق هل يقع الطلاق او لا يقع كذب أسرع تفضل لا يقع لماذا مكلف لأنه مكره، لانه مكره فلا يقع طلاق، بارك الله فيك كيف كان مكرها؟ لأنها تريد أن تقتل نفسها وهي قادرة على أن تنفذ، وهذا من أشد ما يكون الاكراه لذلك نقول لا يقع الطلاق وهكذا جميع الأحكام لا تترتب على المكره، وذكرنا الدليل لهذا. أما آخر صورة النحل وهي موضع. لدرسنا الان فهي قول الله تعالى ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنة وجادلهم بالتي هي احسن الخطاب في قول ادعو لمن للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقيل ان الخطاب لكل من يصرح ان يتوجه الى خطاب النبي عليه الصلاه والسلام وغيره لان القران نزل للامه جميعا فاذا قال الله ادعو الخطاب لكل مؤمن ان يدعو إلى الله واعلم ان الخطاب الموجه بمثل هذه الصيغه ينقسم الى ثلاثه اقسام القسم الاول ان يكون في السياق ما يدل على العموم والقسم الثاني ان يكون دليل على الخصوص والقسم الثالث ان لا يكون فيه دليل لهذا ولا لهذا هل كم الاخ نعم على اول ان يكون هناك شيء يدل على العموم نعم وثانيا ان يكون على نجم شيئا يدل على الخصوص نعم وثالثا ان لا يدل على الخصوص ولا على بارك الله فيك تمام مثال الاول قول الله تعالى يا ايها النبي اذا طلقتني النساء فهنا وجه الخطاب اولا الى الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قال إذا طلقتم وخطاب هنا للعموم بدليل الجمع وعلى هذا فيكون الخطاب موجه للرسول عليه الصلاة والسلام له وللأمة بالنص يا أيها النبي إذا طلقتم النساء الثاني أن يكون هناك دليل على الخصوص فهنا يختص الحكم بالرسول صلى الله عليه وعلى الله وسلم مثال يا أخ نعم ألأ نعم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالتها ومثل قوله تعالى ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك إلى آخر الصورة فهذا يختص برسول عليه الصلاة والسلام القسم الثالث القسم الثالث ما يكون لا دليل فيه لهذا ولا لهذا مثل هذه الآية الكريمة ادعو إلى سبيل ربك هل هو موجه الخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام واحدة أو لكل من يصح خطابه على قولي واعلم أن الخلاف شبيه باللفظ في هذه المسألة لان الذين يقولون انه خاص بالرسول عليه الصلاه والسلام يقولون ان امته يشملها الحكم باعتبار الاسوه بقول الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه فاذا قال قائل ما الاصل الخصوصيه أم ام العموم من يعرف الاصل العموم ولهذا لما أراد الله عز وجل الخصوصية نص عليها فقال يا أيها النبي إن أحنا لك أزواجك التي آتيت وجورهن وما ملكت يمينك مما الماء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خالك وبنات خالاتك اللاتي هجر معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي ان يستنقعها فما هو الدليل على الخصوص أخو إن أراد النبي أن يسنكحها يعني أباح الله له أن يتزوج بالهبة أكمل أكمل الآية عشان أعرف إن أراد النبي أن يسنكحها خالصة لك من دون المؤمنين طارق الله فيك إذن هذا يدل على ان الله تعالى او على انه اذا لم يدل دليل على ان الحكم خاص بالرسول وجب التعميم وجب التميم وخذها قاعده كل حكم ثبت للرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فهو ثابت للامه الا بدليل طيب على هذا فنقول إن قوله تعالى أدعو إلى سبيل ربك يشمل الرسول صلى الله عليه وسلم وغيره وقوله إلى سبيل ربك ما هو السبيل سبيل الله سبيل الله تعالى شرعه سبيل الله هو شرعه لأنه طريق يوصل إلى الله عز وجل ولأن الله تعالى هو الذي شرعه فاضيف اليه فيكون الشرع مضافا الى الله لوجهين الوجه الاول انه ايش موصل الى الله والوجه الثاني انه هو الذي شرعه لعباده وبينه لهم حتى يصلوا الى الله عز وجل ادعو الى سبيل ربك هنا اذا تاملنا كلمه السبيل وجدنا انها تضاف احلاما الى الله كما في هذه الايه واحيانا تضاف إلى المؤمنين كما في قوله تعالى ومن شاقق الرسول من بعد ما تبين له الهجاء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهجاء ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصري جهنم وساءت مصيره. فأضاف السبيل هنا إلى المؤمنين فكيف نجمع بين الآيتين مره يضاف إلى الله ومره يضاف إلى المؤمنين نقول الشرع في هذا بينهما سهل اضيف إلى المؤمنين لأنهم هم السالكون له وأضيف إلى الله لأنه شرع وموصل إليه ومثل ذلك كلمة الصراط وانك لا تدعو إلى صراط مستقيم صراط الله اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم فمره اضاف الصراط الى الله ومره اضاف الصراط الى المؤمنين الذين انعم الله عليهم فكيف نجمع سؤال خاص طيب أضيف إلى المؤمنين الذين عملوا عليهم لأنهم هم الذين استذكوه أضيف إلى الله لأنه شرعه والموصل والموصل إليه طيب اسمع. أدعو إلى سبيل ربك في هذا دليل على وجوب الإخلاص أن تدعو إلى سبيل الله هذا الإخلاص وذلك لأن الدعاة لهم, أ... أ... أ... لهم, إراجات. لهم إراجات من الناس من يدعو إلى سبيل الله لكن انتقاماً, انتقاما من المدعو أو انتصارا لرأيه هذا الذي يدعو انتقاما من المدعو او انتصارا لرأيه هل يكون دعيا الى الله او الى سبيل الله لا يوجد اناس الان يدعون الى الله وعلى ذلك يريدون ان ينصروا قولهم ولذلك يصعب عليهم جدا ان يتراجعوا عنه ولو كان خلاف الحق لانهم يريدون ان يكون الكلام لهم او السلطة في الرأي لهم وهذا شك مجانب للاخلاص تماما هذا يدعو إلى الهوى وليس يدعو إلى الهدى إنسان آخر يدعو انتقاما للشخص هذا ايضا غلط الواجب أن تدعو إلى الله إلى سبيل الله لإصلاح عباد الله وليس انتقاما منهم ولا انتصارا لرأيك ولكن لإصلاحهم وإذا كان كذلك أي لإصلاح الخلق فسوف يسلك الإنسان أقرب الطرق إلى حصول المقصود وقوله جل وعلا ادعو إلى سبيل ربك يتبين أنه لابد من العلم لابد من العلم بماذا لابد أن تعلم ما تدعو إليه أنه من شرع الله فتعلم اولا ثم ادعو ثانيا اما ان تدعو الى سبيل الله وانت لا تعلم سبيل الله فكيف يمكن هذا ولهذا قال الله تعالى في آية أخرى قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيره على علم فلا بد من ان يكون الانسان عالما بما يدعو اليه وانه حق ومن شريعه الله اما مجرد ان ينقضح في ذهنه ان هذا حق بدون دليل شرعي فإنه لا يجوز أن يتكلم لأن الله يقول ولا تقفوا ما ليس لك فيه علم ويقول جل وعلا إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإسم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ننزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون أتل لا قل إنما حرم أنت حافظ القرآن ولا لا. فضل. قل إني ما حرم ربي ما هو الشاهد من هذه الآية على تحريم الدعوة إلى الله بدون علم أحسن بارك الله فيك طيب لابد أن يكون إنسان عالم بالشر فلو رأسه إنسان يصلي ولكنه لا يطمن في صلاته يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم على طول يركع يسجد بدون أن يطمئن هل يصح أن تقول له إن صلاتك باطلة بدون علم أجيب لا يصح كيف تدعو إلى شيء لا تدع عنه لكن إذا كنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال للذي كان يصلي ولكنه لا يطمئن قال ارجع فصلي فإنك لم تصل هنا إذن يكون عندك دليل ويمكن أن تدعو إلى الله لا بد أيضا أن يكون عالما بحال المدعو وإلا فلا يجوز أن يتكلم لا بد أن تكون عالما بحال المدعو وأنه يحتاج إلى دعوة وأنه ممن عنده علم أو من ليس عنده علم ودليل هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ وقد بعثه إلى أهل اليمن قال إنك تأتي قوما أهل كتاب لماذا اخبره أخبره بحالهم من أجل أن يعرف كيف يخاطب هؤلاء لأن خطاب العالم ليس كخطاب الجاهل خطاب العالم <تصفيق> لابد أن يكون عندك قدرة على مجادلته إذ أن العالم الذي كان على باطل لا يمكن أن يقبل أو يستقبل الدعوة بسهولة لان عنده علما فتجد عندما تدهل الحق يجادل يجادل لإبطال الحق وإحقاق الباطل الذي كان عليه فلا بد أن تعلم لو أنك اردت أن تدعو نصرانيا إلى الدين الإسلامي يحتاج أن تعرف أنه نصراني وأن عقيدة التثريت مثلا يقول إن الله تعليه ثلاثة فيحتاج أن تعرف كيف ترد عليه فيما لو احتج عليك بباطل وإلا له زند وهزيمة الداعي إلى الله عز وجل والذي بنى دعوته على غير علم هذه مصيبة ليست مصيبة عليه وحده بل مصيبة على, إيش على ما يدعو عليه من الدين فلا بد أن تكون عالما بحال مدعو انظر إلى قصة الرجل الذي دخل والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب يوم الجمعة فجلس, فجلس هل دعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى أن يصلي ركعتين قبل أن يعلم حاله من يعرف؟ فضل أسألك هل دعاه قبل أن علم بحاله أو لم يدعه حتى علم بحاله؟ لم يدعه حتى علم بحاله. بين وجه ذلك الرجل جلس لما دخل جلس فقال له اصليت قال قال قل فصلي ركعتين بارك الله فيك وجدت إنسان يأكل في رمضان هنا في المدينة هل تنكر عليه من أول أمر الأخ نعم كيف إذا وجدت إنسان يأكل في نهار رمضان في المدينة تسألك عن ايش احسنت بارك الله فيك أسرح. يعني لا انكر عليه حتى اقول امسافر انت او انت ممن من يحلل الفطر لكن لو وجدت شخصا من اهل البلد اعرف انه من اهل البلد وانه لا عذر في الفطر فحينئذ انكر عليه وتذكروا لعله نسي وعجبا من بعض العامة يقولون إذا رأيت انسانا يأكل في رمضان فلا تذكره لا تذكره ليش؟ يلّا أن صلى الله عليه وسلم قال من نسي صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فانما ما الله وسقاه ما دام الله اطعمه وسقاه لا تحرمه لا تبع رزقه خلي يأكل يشرب وهذا غلط الواجب أن نذكر المؤمن أخاه لأن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم قال إذا نسيت إيش تمسها في صلاتي قال إنما أنا بشر مثلكم أنساك ما تنسون فإذا نسيت فذكروني فيجب على المؤمن أن يذكر أخاه وهذا من باب التعاون على البر والتقوى أما قوله هذا رزق سقه وضعه إليه دعه يأكل ويشرب هذا غلط. ادعوه إلى سبيل ربه قلنا لابد أن يكون عالما بما يدعو إليه وثانيا عالما أن يكون عالما بحال مدعوه ليكون على بصيرة كيف يدعوه يقول الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن هذه ثلاثة أوصاف للدعوة هل أوصاف مقترنة او اوصاف مترتبه يعني بعضها في حال وبعضها في حال او هي مقترنه يعني تدعو بحكمه وموعظه ومجادله الجواب الحال يقتضي ان تكون مرتبه اولا بالحكمه ببيان حق ودليل من الكتاب والسنه واعلم انني احب لكل داعيه ان يقرن دعوته بالدليل اولا لبراءه الذمه وثانيا ليطمئن المدعو لان المدعو اذا قيل له هذا حرام هذا واجب لقوله تعالى او لقول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم يطمئن بلا شك ويكون حجه عند الله عز وجل فاذا امكنك ان تذكر الدليل للمدعو كان هذا خيرا لما فيه من إبراء, إيش؟ إبراء الذمة وثانيا يطمئنان المدعو فهذا رجل رجل يعني ليس عنده رد الدعوة وليس عنده مجادلة يكفي أن تدعوه بالحكمة أن تدعوه بالحكمة وعلم أن الحكمة كما قال الله عز وجل يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤتى الحكمة فقد أتي خيرا كثيرا لو رايت رجلا يستغيث بصاحب القبر يا سيدي يا مولاي يا ولي الله اغثني مثلا او ما اشبه ذلك يستغيث بصاحب القبر نحن نعلم ان الاستغاثه بصاحب القبر شرك اكبر نخرج عن المله فهذا الذي يستغيث بصاحب القبر نقول لو مت على هذا لكنت من أصحاب النار أصحاب النار المخلدين فيها لقول الله تعالى إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة وما هو النار وما للظالمين من أنصار قلت رجل يستغيث بالقبر هل تأتي على طول تقول أنت كافر أنت مشرك قد حرم الله عليك الجنة نعم او لا لا ولا يجوز ان تقول هكذا وان كان واقع الحال هو ما ذكرت لكن لا يجوز هذا تنفيذ اذكر له الحق والحق مطابق تماما للفطره قل يا اخي او لا تقول يا اخي هذه مشكلة الان هل تقول لهذا الذي يستغيث بالقبر يا أخي تعال هذا استغث بالله أو لا تقول يا أخي نعم من باب الدعوة هو على كل حال هذا الرجل الذي يستغيث بالقبر لا تظن أنه يستغيث به وهو يعتقد أنه شرك مخرج على الإسلام أبدا هذا إذا كان ينتسب الإسلام فإذا يا صح تقول قل يا أخي باعتبار أنه يرى نفسه مسلما وإن شئت فقل يا أخي باعتبار آخر باعتبار آخر وهو أنه باعتبار ما يكون طيب وإن شئت فقل يا رجل وتسلم من هذه الإشكال الاستغيث بالله عز وجل كما قال الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام وأصحابه إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الاستجابة مرتب على الاستغاثة والفتى دل على الترتيب والتعقيد استغث بالله حتى يستجيب لك وربك على كل شيء قدير وهذا المخلوق الذي الآن تستغيث به هو ميت هامد ربما تكون الأرض أكلته ولا نبقى من جسده إلا عجب الذنب ولا ينفعه طيب ثم تراغب في التغييد أترون أن هذا يقبل أو لو قيل له أنت مشرك وهذا شرك ومن اشرك بالله حرمه وهذا جنة او الثاني هو الذي يقبل يعني الذي وبخته وانكرت عليه بشده هذا لا يقبل في الغالب لكن من اتيته بلطف وموعظه حسنه قبل الموعظه الحسنه هل هي بالصيغه او بالكيفيه بمعنى هل انت تسوق له الادله من الكتاب والسنه على وجه يقنع أو حتى بالكيفية الجواب بالامرين جميعا بكيفية السياق وبأقرب ما يمكن أن يقتنع به حتى لو ضربت له الأمثال افعل ألم يكن الله عز وجل يضرب الأمثال للذين يدعون من دون الله مثل الذين يدعون من دون الله كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت والذين يدعون من دونه لا ستجيب لهم بشيء الا تباسط لكفيه الى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغ الذي يريد ان يشرب من الماء من النهر ويقول كذا بيديه باسط يديه يبقى شيء في الماء يبقى شيء من الماء ولا لا قال هكذا بالنهر ويداهم مبسوطتان ايبقى شيء لا اذا هؤلاء الذين يدونه من دون الله لا يستجيبون لهم اطلاقا لان هذا الذي يريد ان يشرب وقد بسط كفي لا يمكن ان ينال معا المرتبة الثالثة اذا دعوناه بالحكمة ولم يفعل بالموضوع الحسنة ولم يفعل نأتي الى المجادلة لأن الذي لا يقبل بالموعرة سوف يجادل سوف يجادل فنجادله لكن بالتي هي أحسن أقرب طريق يوصل إلى الحق اتبعه وأنا أذكر لكم الآن مجادلة وقعت بين إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام وبين رجل مشرك متمرد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 بالتي أحسن جادله بأمر لا يتمكن من الرد عليه ولهذا قال فبهت الذي كفر في الأول رد على إبراهيم لما قال إبراهيم ربي الذي يحيي ميت جادل قال انا وحيمه وعميت هل هذه دعوة منه أنه يحيي ميت أو أنه منزل على حال من الأحوال نعم الظاهر انه منزل على حال من الاحوال الاحوال هو انه يؤتى اليه بالرجل الذي يستحق القتل فلا يقتله ويدعي ان هذا يخيا ويجى احيانا في الواقع الرجل حي من قبل او يؤتى اليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله فيقول هذا بمات وهذا لا صغير هذا ليس إناته لكنه فعل سبب يقتضي الموت ولو شاء الله أن لا يموت هذا الذي قتل لم يموت الم تعلم أن الدجال ياتيه الرجل الشاب ويقول أشهد أنك الدجال الذي أخفرنا عنك رسول الله فيقطعه قطعتين يقطعه قطعتين ويمشي بينهما ثم يدعوه فيقوم يتهلل من الذي يحياه؟ الله عز وجل فالمهم هذا الرجل قال بعض العلماء إنه أراد بقوله أنا أنحي وأميت أنه يؤتى إليه بالرجل لا يستحق القتل فيقتله وادعى أن هذا اماته ويؤتى إليه بالرجل يستحق القتل فيرفع عن القتل وادعى أن هذا احياء وقيل إن هذه دعوا منه وليس يريد أن ينزلها على حال من الأحوال يعني ادعى أنه ينحي وأميت وعلى كل فابراهيم عدل عن هذا الذي يكون يمكن أن يكون جدلا عدل عنه إلى أمر لا يمكنه أن يتخلص منه وهو إيش إن الله يأتي بالشمس من المشرق، فأتي بها من المغرب هل يمكن أن يدعي أنه يأتي بها من المغرب لا يمكن لأن هذا أمر معلوم بالبداهة فوجه الذي كفر والله لا تلقم الظالمين ولهذا ينبغي للمجادل ان يسلك اقرب الطريق لافحام الخصم لا يتابعوا لربما اذا تابعته صعد بك جبل لا تستطيع رقية لكن ائت بامر لا يتخلص منه وعدل عن, عن جوابه الذي اواجه الشهوه به حتى تقضي عليه نهائيا المهم اذن حالنا بالنسبه لدعوه الناس تنقسم الى من يعرف فضل الأول <تصفيق> الأول الدعوة بالحكمة والثاني إذا لم يقتنع نعظم بترغيب وترهيب والثالث إذا جادل نجادل بالتي أحسن فيه أمر رابع لم يذكر في هذه الآية وهي إذا كان ظالما إذا كان ظالمًا فإننا نجالده نجالده ولا نجادله بقول الله تبارك وتعالى ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي أحسن أتموا إلا الذين ظلموا منه هؤلاء لا نجادلهم بالتي أحسن بل نجالدهم بالسيف لأنهم معاندون فصار فصار الأقسام إذن أربعة ثلاثة ذكرت في, نسق في آية واحدة والرابر في آية أخرى نسأل الله تعالى أن يجعله وإياكم من دعاة الحق وأنصاره وأن يهب لنا منه رحمة إنه هو الوهاب وإنني أدعو إخواني الداعين إلى الله أن يستعملوا الأسهل والأيسر ولهذا كان رسول يبعث الناس للدعوة الحق ويقول يسر، إيش؟ ولا تعسر، وبشر ولا تنفر، فإنما بعثتم يسرين، ولم تبعثوا معسرين. فكل شيء يراقب الناس، يراقب الناس في في في الحق اتبع، فأنت على خير. والآن إلى الأسئلة حتى تطلع الشمس قدره. كذا. الان كم لها طلعت؟ البواجي اذا ارتفعت قدرهم طيب ناخذ ربع ساعه ربع ساعه نشوف نشوف طيب تفضل بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على خير خلق الله سيدنا محمد وعلى اله وصحبه <تصفيق> يقول السائل فضيله الشيخ تكلمت من البارحه جزاكم الله خيرا عن الجمع والقصر في السفر وسؤالي أنني, انني كنت مسافرا راجعا من أنني. انني سؤالي انني, أنني. أنني خبر أنني كنت مسافرا راجعا من مكه الى المدينه وقمت بتاخير صلاه الظهر الى صلاه العصر وعند وصولنا إلى المدينة قمنا وصلينا الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت العصر فهل هذا صحيح نعم ننظر هل هذا الرجل الذي قدم من مكه الى المدينه قدم الى بلده فان كان كذلك فعليه الان ان يعيد صلاه الظهر أربعا وصلاه العصر أربعا لانه لما وصل الى بلد انتهى السبب الذي يبيع الجمع و يطلب فيه القصر أما إذا كان ليس من المدينة ولكنه مر بها مسافرا فعمله صحيح حين صلى الظهر ركعتين والعصر ركعتين مجموعتين نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول هل له أن يعطي زوجته حبوب منع الحمل وذلك لأنها تتأذى من الحمل اولا ننصح الرجال والنساء أن لا يستعملوا هذه الحبوب لأن هذه الحبوب تبين أنها ضارة بكلام الأطباء وبالواقع فإنها تفسد الدورة العادية وتوجب انحطاط قوة المرأة وربما تؤثر على الرحم وربما تؤثر على الجنين إن قدر أن تحمل هذه واحدة ثانيا لا تستعمل حبوب لأن المطلوبة من هذه الأمة تكثير النسل من النبي صلى الله عليه وسلم تزوج الودود الولود الولود يعني كثيرة الولادة وإذا كان هذا مرغوب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم فلا ينبغي أن نعدل عما يرغبه الرسول عليه الصلاة والسلام وأما كون المرأة تتأذى بالحمل فهذا أمر الأخ اجب كيف ماذا يقول وش اللي يقول لا يسعى أن تتأذي المرأة بالحمل لا صحيح ماذا تقول طيب صح. تأذي المرأة بالحمل أمر طبيعي يقول الله عز وجل ووصلنا الإسان بولددي حمالته أمه وهنا على وهنا وقال تعالى في الآية الثانية حمالته أمه كرها ووضعته كرها فهذا أمر لا بد منه هل يمكن يكون في بطن المرأة ولد يكبر وينمو بدون أن تتعب هذا شيء مستحيل خلاف الفطرة فلا بد من, لا بد من الوهن من الضعف من الكرب ولكن نبشر المرأة أنه لا يصيبها من هذا الحمل تعب أو كسل أو خمول أو ضعف إلا أثيبت عليه كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن الرجل يكفر الله عنه حتى بالشوكه إذا أصبت فنقول لهذه المرأة أبشر بالخير إن الأذى الذي ينالك من الحمل إنه كفارة لما حصل من الذنوب ثم إن احتسبت الأجر صار كفارة وثوابا لهذا لا نشير بالسمال هذه الحبوب اما بالنسبه للزوج فلا يحل له ان يكرهها زوجته على اخر الحبوب كما يفعل بعض السفهاء من الشباب المتزوجين يقول أعطيها حبوبا حتى تبقى سنه او سنتين ولم تحمل هذا غلط ولا يحل له ان يكرهها عليه على اخر الحبوب ولا يلزمها ان تطيعه ايضا لو قال كل الحبوب قالت لا فلها ذلك ذن له حق في الولادة، ولهذا حرم العلماء على الرجل أن يعزل عن زوجته إلا برضاها. هل تعرفون العزل؟ غير المتزوج لا يعرف العزل بالظاهر، والمتزوج يعرفه، وهو أن الرجل إذا جمع زوجته ثم قرب أن أنزاله نزع من من الجماع حتى. يكون الماء خارج المكان لا تحمل قال أهل العلم يحرم يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا برضاها وعلل ذلك بأن لا حقا في إيش حقا في الولد ولذلك كان القول الصحيح أنه إذا تبين الرجل عقيما فإن للزوجة أن تفسخ النكاح إذا شاءت لماذا؟ لأنه لا حقا في الولد بعض النساء لا يتزوج إلا من أجل الولد إذا استفدنا الجواب نبتعد لا يجوز للزوج أن يكره زوجته على أكل حبوب من الحمل ولا يزمها أن تطيعه ثانيا لا نشير على الزوج ولا على الزوجة بتناول هذه الحبوب لما فيها من الإضرار وأما التاذي بالحمل فهذا أمر ليس علة صحيحه كل الماء تسعد من الحمل نعم جزاكم الله خيرا سائل يقول لقد ذكرتم في فتوى سابقة أن حكم لبس المرأة للبنطلون حرام فهل في لبسه فهل لبسه حرام إذا كان أمام محاريمها أو للتزين لزوجها نعم البنطلون الذي يشبه بنطلون الرجال حرام لما في ذلك من ايش من التشبر واما ما لا يشبه بنطلون الرجال فانه وسيلة قريبة الى هتك حرمة العورة لان البنطلون كما تعلمون يصف حجم الفخدين والعجيزه والساق وربما كان اليوم واسعا فضفاضا لا يصف كثيرا وبعد أيام قليلة تستعمل النساء ما كان ضيقا وربما تستعمل ما كان لونه كلون الجلد فتبقى وكأنها عارية يقول بعض الناس إذا إذا لبست هذا عند زوجها ما في ما في البيت أحد أو في غرفة النوم الجواب إذا كان هذا يشبه بنطلون الرجل فهو إيش حرام إذا كان لا يشبه فلماذا تبز عند زوجها إيش الفائدة أليس يجوز أن تتعرى أمام زوجها يجوز وكونها متعرية أدعى للشهوة إذا كانت تريد هذا ولذلك من وحي الشيطان أن يزين للنساء لبس البنطلون والمرأة مأمورة بالتستر والحشمة والبعد عن مواضع الفتنة نعم جزاكم الله خيرا وسائل يقول ما حكم زيارة قبر الرسول صلى الله عليه وسلم للنساء يرى بعض العلماء أن زيارة قبر النبي زيارة النساء لقبر النبي صلى الله عليه وسلم جائزة ويقول إنها ليست زيارة في الواقع لأن بين المرأة إذا وقفت وبين الرسول صلى الله عليه وسلم حواجز جدران متعددة فهي في الواقع لم تزور وإن سمت ذلك, ذلك زيارة ولهذا أباحوا أن تزور المرأة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقول بعض العلماء إنها لا تزور قبر النبي لان النبي صلى الله عليه وعلى الله وسلم لعن زائرات القبور وهذه زياره عرفا وان لم تكن زياره حقيقه فهي عرفا زياره ثم ان نقول الامر فيه شبهه وما دام فيه شبهه فان النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اتقى الشبهات إيش؟ فقد استبرا لدينه وعرضه ثم نقول للمرأة أبشري أنت إذا سلمت على الرسول صلى الله عليه وسلم ولو في أقصى المسجد ولو في أقصى مكان في الأرض فإن يب... تسليمك عليه يبلغه ولا حاجة أن تقف على القبر ونقول أيضا كل مؤمن يسلم على الرسول عليه الصلاة والسلام في كل يوم خمس مرات على الأقل أو أكثر أكثر يعني بعض الصلوات فيها تشهدان فيكون الظهر والعصر والمغرب والعشاء كل واحدة فيها تشهدان نعم إذن خمسة واربعة تسعة. تسعة مرات يسلم على النبي عليه الصلاة والسلام كل يوم فرضا فلا حاجة إلى أن تتكلي في المرع حتى تقف على قبر النبي صلى الله عليه وعليه وعليه وسلم مع الشبه وهل يقول مسلم على رسول السلام عليك أيها النبي ولا السلام على النبي نعم جاء في صحيح البخاري narrative مسعود رضي الله عنه قال كنا نقول في عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي وبعد موته نقول السلام على النبي لكن هذا اجتهاد من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وليس كل مشاهد مصيبا والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم علم أمته قال قول السلام عليك أيها النبي إلى يوم القيامة ولم يقل قول ذلك ما دمت حيا ثم إن الصحابة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا قالوا السلام عليك هل يريدون أن يسمع الرسول ويكون خطابا مباشرا الجواب لا لأن ما أعلمون الذي في طرف الصف ما يسمعه الرسول والذين في مكة وفي قائلة من البلاد ما يسمعه الرسول حتى في حياته إذا ليس خطابا مباشرا لكن قال شيخ السلام تيميه رحمه الله إنه جاء بصوره خطاب لقوة استحضار المرء في السلام على عليه الصلاة والسلام كأنه أماما يقول السلام عليك وصح عن عمر في الموطع مالك أنه قال على المنبر وهو يطل التشهد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله ولا شك أن عمر أعلم من عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ولا سيما وأنه أعلنه على الملأ ولم يقول احد من الناس إنه ليس كذلك وعلى هذا فيكون قول بن مسعود رضي الله عنه رأيا رآه ولكنه ليس مصيبا في ذلك لأن المجتهد يخطي ويصيب ورب مسعود رضي الله عنه ما علمه وفقه ليس معصوما ولا أحد معصوم يتكلم في الشريعة من الخطأ أبدا إلا الرسول عليه الصلاة والسلام ابن مسعود رضي الله عنه جاءه رجل استفتى أبا موسى الأشعري رضي الله عنه في مسألة فرضية ونقولها لكم الآن ونسألكم عنها لنعلم هل تفتون بقول أبي موسى أو بقول ابن مسعود توفي رجل عن بنت وبنت ابن واخت شقيقة بنت وبنت ابن وأخت شقيقة من يقسمها لنا أصبر من يقسمها واحد ما فيه إلا واحد جماعة من هالجمع الكثير تفضل قم نعم نعم ولقص الشقيقة فاذا تفعله فيها؟ استرح نعم لها الباقي تعصيبا بارك الله فيك طيب. هذا قضاء عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أبو موسى الاشعري قال للبنت النصف وما بقف للأخت لكنه رضي الله عنه قال واتبن مسعود فسيوافقني على ذلك فذهب الرجل إلى ابن مسعود وقال له إنه استفتع أبا موسى لا شعري في هذه المسألة وقال للبنت النصف وما بقف اللخت وأتف المسعود فسيوافقنا, فسيوافقنا على ذلك فقال عبد الله المسعود لقد ضللت إذن وما أنا من المهتدين يعني لو وافقت لكنت ضالا وما أنا من المهتدين لأقلين فيها بقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم للبنت النصف ولبنت الابن السود استكملت ثلثين وما بقي فللخت أعرفتم أبو يوسف قاله عن اجتهاد وفق الصواب أو لا عجيب يا جماعة لم يوفق وفضل الله يتيه يشاء ابن مسعود رضي الله عنه وفق الصواب مستدلا لقضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا يعني أن ابن مسعود رضي الله عنه إذا أخطأ في مسألة يعني كل قضاء خطأ أبدا المسعود من أفقه الصحابة وأكثرين فتوى رضي الله عنه نعم جزاكم الله خيرا السائل يقول أفتون معجورين في زكاة المال العائد للشخص من الشقق المؤجرة حيث أن المبلغ للشقة الواحدة لا يملكه الشخص دفعة واحدة بل يكون على دفعات, دفع دفعات المرتين أو الثلاث نعم كل الأجر التي يستلمها الإنسان شيئا فشيئا إن, إن أنفقها من حين استلامها فلا زكاة فيها ما لم يكن قد تم الحول على العقد مثال ذلك رجل أجر هذه الشقة بعشرة الثلاثة تمت السنة فقبض عشرة الاف هنا يزكيها لماذا لأنه تم عليه الحول ورجل آخر أجر شقة بعشرة الاف مقدمة يعني يسلمها المستأجر عند العقد فأخذ عشرة الاف يعني صاحب الشقة ثم انفقها أنفقها على أهله أو على تعمل الشقة وغير ذلك هل فيها زكاة العشرة لا لماذا لأنه لم يحل عليها الحول ومن شرط وجوب الزكاة أن يتم الحول عليها أما الشقة نفسها فليس فيها زكاة لأن كل شيء أعد للأجرة لا زكاة فيه من عقار أو سيارات أو معدات أو غير ذلك إلا الحلي من الذهب أو الفضة ففيه الزكاة على كل حال إذا بلغ النصار. نعم جزاكم الله خيرا هذا السائل يقول نريد قولا فصلا في مسألة الصرف نحن في السودان نبيع الريال السعودي بالجنيه السوداني ويكون تسليم الريال في هذه البلاد والجنيه بعد حين وفي السودان فهل هذا جائز؟ القول الفصل في من في هذه المسألة أن الأوراق النقدية يجري فيها ربا نسيئة دون ربا الفضل لأن الربا نوعان ربا نسيئة وهو ما تأخر فيه القبض بين الصنفين الربويين وربا فضل وهو ما زاد فيه على الجانب الاخر واضرب لكم مثلا بعت درهما بدرهمين نقدا يدا بيد هذا ربا لي فضل ليش لان الفضل هو الزيادة طيب بعت دينارا ذهبا بدينارين هذا نقدا يدا بيد هذا ايش هذا ربا فضل طيب. بعت دينارا بدينار ولم تقبض هالة نسيئة بعت دينارا بديني بدينارين ولم تقبض لا خطا بعت دينارا بديني بدينارين ولم تقبض احسن فيه, فيه الاثنان الفضل والنسيئة الفضل للزيادة والنسيئة للتأخير هذه الأوراق النقدية نرى أن الذي يجري فيها هو رب النسيئة وعلى هذا فإذا قدرنا أن الجنيه السوداني يساوي ثلاث ريالات مثلا وأنا لا أعرف السعر لا يقول السوداني أنت وهنت نقدنا يعني الريال السعودي بثلاثة جنيه أيهم أغلى الرياض طيب عاشت الرياض سعودية خمسين جنيه كذا هذا سعرها في السوق فجاء إنسان محتاج إلى جنيهات سودانية وقال أعطني بالعشرة أربعين لا خمسين يجوز او لا يجوز يجوز لان ربا الفضل لا يدخل في باب النقود هذه لكن اعطني خمسين في عشرة ولكن مع تأخير القبض هذا لا يجوز لان ربا النسيئة يجري في هذه النقود الدليل انه لا يجوز قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا اختلفت هذه الاجناس فبيعوا كيف شئتم شرط اذا كان يدا بيد على هذا نقول الاخ الذي باع نقودا سعوديه بنقود سودانيه لا بد من التقابض طيب اذا كانت الدوله تمنع من خروج ذلك فهل يمكن مثلا ان يعطيه الان ريالات سعوديه ويحيلها على بنك هناك وعند وصول الحواله إلى المستحق يتفق مع البنك على شراء الجنائي السوداني بما يساوي هناك يقول بعض الناس أنه لا أدري يقول هذا أيضا لا يمكن فإذا كان لا يمكن فمن أجل الضرورة نقول لا بأس أن تسلم درهم سعودية وتأخذ عوضها هناك جنيهات سودانية للضرورة نعم جزاكم الله خيرا. سائل يقول هل كل من بدل الشرع وتحاكم إلى القوانين الوضعيه هل هو كافر الواقع أن هذه مسألة دقيقة ولا يمكن أن نفتي بها فتوى عامة في مثل هذا المجلس لأنه ربما يفهمها بعض الناس على غير الصواب ثم يذهب يكفر كل إنسان حتى وإن لم يكن كافرا وحينئذ تقوم الفتن بين الناس ويكون التكفير سهلا على المرء، حتى لو أن القاضي مع التزام بحكم الشرع حكم في مسألة ما بخلاف الشرع، قال خلاص هذا حكم بغير ما أنزل الله فهو كافر مباح الدم والمال ما هذا؟ هذه المسألة لا يمكن الفتوى فيها على سبيل العموم في متى هذا المجلس لأن الناس أحيانا يفهمون الجواب خطأا فنستميح السائل العذر في عدم الفتوى فيها نعم جزاكم الله خير من من المراقب مراقب الوقت صحيح لا تجلس. باقي السابع باقي كم على السابعة ثلاثة عشر بقية <تصفيق> وانا هل تبقى على السابعة ولا نص ساعة هذا يوم من التميج لذلك الله خير تفضل <تصفيق> شخص رمى الج... الجمرة الأولى في الحج وكان الزحام شديدا فلم تصبت في الحوض فهل يعيد الرمي <تصفيق> يعني الآن يعيده ما يصير الان اي نعم اذا رمى الانسان الجمرة فله خمس حالات وارجل انتباه الحاله الاولى ان يعلم سقوطها في الحوض الحاله الثانية ان يعلم انها لم تسقط في الحوض الحال الثالثة ان يغلب على ظنه انها سقطت في الحوض الرابعه أن يغلب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض الخامسة أن يتردد ما في ترجيح. هذه خمس حالات ولا تخرج الحال عن هذه الخمس فإذا علم أنها لم تسقط في الحوض فما الحكم يعيدها تمام استرح وإذا علم أنها سقطت في الحوض فما الحكم يريدها أجزات طيب هل يمكن أن يعلم أنها سقطت في الحوض نعم نعم يمكن يمكن يعني ي ي ي يمشي حتى يقف على الحوض فيتقنها في الحوض تمام الحال الثالثة غالب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض يعني رمى الجمرات وغالب على ظنه, لم وغالب على ظنه أنها لم تسقط في الحوض يعيدها بارك الله فيك الرابعة غالب على ظنه أنها سقطت في الحوض الزوم طيب صحيح الحال الخامسة تردد قل يا خي. أنت يعني لم يترجح عنده أنها سقطت في الحوض ولا أنها خارج الحوض نعيدها تمام لأن الآثر عدم سقوطها في الحوض فصار يعيدها في أحوال ثلاث إذا علم أنها لم لم تسقط في الحوض وإذا غلب على ظنها أنها لم تسقط وإذا تردد ولا يعيث في حالي إذا علم أنها سقطت في الحوض وإذا غلب على ظنه أنها سقطت في الحوض طيب نقول لهذا الأخ إذا كان يغلب على ظنك وأن تواقف في المرمى أنها سقطت في الحوض فقد أجزأت ولكن لو طرا عليك الشك بعد مفارقه المكان فلا عبره بذلك احيانا الانسان يرمي الجمرات من بعد وحين وقوفها في المرمى يغلب على ظنه انها وقعت فيه لكن بعد ان يفارق المكان ياتيه الشيطان يقول ما سقطت في الحوض فلا تجزئك ثم يبقى معالجا معالج لنفسه فهنا نقول لا يضرك الشك الشك بعد فراغ العباده لا يؤثر وهذه قاعده مهمه جدا الشك بعد فراغ العباده لا يؤثر في العباده بعض الناس اذا انتهى الصلاه وسلم جاءوا الشيطان ما قرات الفاتحه ما سجدت لمره يطرح الشك هنا لانه الشك بعد فراغ العباده لا اثر له وفي ذلك بيت يقول في الناظم والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر حظتموه أو والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر وعيد أو حظتموه الثالثة والشك بعد الفعل لا يؤثر وهكذا إذا الشكوك تكثر لا, لا أزيد على هذا من, من حفظ فضل انكسر البيت وهكذا إذا الشكوك تكثر. طيب. كثير من الناس أيضا كثير الشكوك. لا يكاد يفعل عباده إلا شك. هذا أيضا يطرح الشك. ولا تبت لان لأن هذا و... وسواس. فضلا. جزاكم الله خيرا. سائل يقول ما الحكم في رجل يعمل لدى رجل آخر واشترط عليه الثاني ألا يعمل عند غيره ودوامه ثمان ساعات. فهل لو عمل في وقت فراغه يكون مقصرا في ذلك الشرط إذا ألتزم بهذا الشرط حين العقد وجب عليه الوفاء به لقول النبي صلى الله عليه وسلم الشرط جائز بين المسلمين إلا شرطا حل حراما أو حرم حلالا وهذا الشرط لا يحرم حلالا ولا يحرم حراما فهو صحيح وإذا كان صحيحا وجب الوفاء به بقول الله تبارك وتعالى وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود فإذا قال قائل كيف تمنعونه من العمل في وقت هو فيه فارغ قلنا لم ننعه بل هو الذي التزم بذلك لماذا لم يقل لما يستأجره اني لا اقبل بهذا الشرط لاني وقت الفراغ لا لا لا اقصر عليك بشيء فاذا كان هو الذي ارتضى لنفسه هذا الشرط والتزم به فانه يجب عليه ان يوفي به نعم جزاكم الله اخيرا سائل يقول أنا رجل قلت لزوجتي لا تذهبي إلى ذلك البيت فذهبت فقلت والله إن ذهبت فأنت طالق فهل يتم هذا الطلاق نعم قال رجل لزوجته إن ذهبت إلى هذا البيت فأنت طالق فذهبت هل تطلق أو لا تطلق الجواب أما على المذاهب الأربعة مذهب الشافعي ومالك وابي حنيفه واحمد فان الزوجه تطلق حتى ولو اراد اليمين فان الزوجه تطلق لان هذا طلاق معلق على شرط فاذا وجد الشرط وقع وقع المشروط واختار شيخ من التنين رحمه الله انه ان اراد الطلاق طلقت وان اراد تاكيد المنع وتهديد المراه فإنها لا تطلق لكن عليه كفاره يمين وما اختاره الشيخ رحمه الله فهو الصواب إن شاء الله لكن مع ذلك ننصح جميع أخوان جميع المسلمين أن يبتعدوا عن هذا القول لأنكم كما ترون الآن أكثر الأمة وجميع الأئمة يرون أن الطلاق يقع ويكون جماع هذا الرجل لزوجته جماعا محرما لأنها طالق ما لم ينوي الرجعة إذا كان له رجوع فالمثلة خطيرة وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمد نعم جزاك الله خيرا. سأل يقول يوجد ما يسمى بالأفراح الإسلامية وفيها يتأخر النساء أو يرجعون إلى بيوتهن عند الساعة الرابعة فجرا فهل هذه أفراح إسلامية نعم هي أفراح إسلامية إذا, إذا, محرم إذا كانت, كانت الأغاني نزيهه وكان الطرب بالدف فقط فلا بأس بذلك. وهذه ليست ليست مسألة دائمة حتى نقول إن الانسان يغرق نفسه. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمر أن يبقى متهجدا كل الليل. نقول هذه مسألة طارئة. فلنعطي النفوس حظها من الفرح بشرط أن لا يتضمن ذلك وقوعا في محرم. جزاكم الله خير السائل يسأل عن الدعوة وهي أطال الله عمرك حيث أنه قال له بعض الناس أن هذا دعاء لا يستجاب نعم أما كونه لا يستجاب فهذا عند الله عز وجل والله سبحانه وتعالى يقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم لكن لا ينبغي أن يدعو بطول البقاء إلا مقيدا فيقول أطال الله بقاءك على طاعتهم لأن طول البقاء قد يكون ضررا على الباقي فشر الناس من طال عمره وإيش يا ولد من طال عمره وساع عمله، قد يكون طول بقاء الرجل شررا من موته لهذا ينبغي أن تقول أطال الله عمرك في طاعته نعم. جزاكم الله الآخرة. يسأل كثير من الأخوان عن حكم الصلاة. نعم. يسأل كثير من. كم بجي؟ كم بجي؟ دقائق. دقائق؟ أقل جم ثلاث يا أخي. أستقطع. نعم. يأسأل كثير من الإخوان عن حكم صلاة الفريضة مستقبلا حجرة النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> إذا صلى الفريضة أو النافرة مستقبلا لحجرة النبي صلى الله عليه وسلم والقبرة عن يمينه أو عن يساره أو خلف ظهره فصلاة الغساريها فهمين هذا تصور سموه إذا استقبل الحجرة في صلاته نافلة أو فريضة والقبلة عن يساره أو يمينه أو خلف ظهره فصلاته غير صحيحة صحيح هذا ليش؟ لأنه لم يستقبل القبلة وإن استقبل الحجرة وهو مستقبل القبلة أي أن الحجرة كانت بينه وبين يدي كانت بينه وبين القبلة فصلاته صحيحة. فان قال قائل اليس قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم انه قال لا تصلوا الى القبور قلنا ان قصد الرجل وتعمد ان يكون مصليا الى قبر الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم فقد وقع فيما نهى عنه الرسول واما اذا لم يقصد لكن صادف ان مكانه في الصف في هذا المكان الذي تكون الحجرة بينه وبين القبلة فهذا لا بأس به نعم أبو حسن أخوان أن لكم درس آخر بيها. نعم ورما تقوله كله معلنا يقول السائل هل لكم درس آخر غير هذا الدرس نعم إن شاء الله هنا درس بعد المغرب والمكان في مكان الشيخ أبو بكر الزائل إن شاء الله تعالى ولكن انتبهوا بارك الله فيكم أن تكون قلوبكم حاضرة كما حضرت أبدانكم وأن تراجعوا يعني ما ذكرنا من القواعد المسائل الفردية ربما تروح لكن القواعد مهمة وإذا لم يبني طالب العلم علمه على الأصول والقواعد فإنه يتناثر ويزول أما أدعوكم إلى هذا سواء في مجلسنا أو مجلس غيرنا احرصوا على القواعد القواعد هي المهمة مجلس وعندما أخير معك ورقة لا والله ما أخير نجيب على هذا ما في مانع بشرط أن لا تحتجوا به مرة ثانية نعم ورد وردت الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه نجعلنا نجعلنا منهم آمين آمين أنه يدخون لجنة على صورة يوسف بن عقوب وطول عمر عيسى بن مريم وطول آدم ستين ذراع السؤال ذراع من؟ ذراع الرسول أو ذراع آدم أو ذراع المسان نفسه؟ لا لا الذراع المعهول جاهد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو ما بين المرفق ورؤوس الأصابع هذا الذراع يعني مثلا الآن نبدأ من هنا إلى الطلاف الأصابع هذا الذراع فطولهم ستون ذراعا وهم على سورة واحدة ابناء و33 سنه ولا تزيد الاعمار بزياده السنوات لان في الجنه ما في ما في موت هم دائما ابناء و33 سنه الى ما لا نهايه له اللهم اجعلنا منهم اللهم نسالك الجنه وما قرب اليها من قول وعمل ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل والحمد لله رب العالمين